آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت مشيرا ونذيرا فاعرضا ان ناروهم فهم لا يسمعون بقالوا فعمل إننا عاملون قل إِلٰهِ <تصفيق> جِوَان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي قُلْ إِنَّمَا كُمْ One guy